لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرَوْنَ هَاؤُ قُجُوهُمْ قَتَرًا وَلَا ذلة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 ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أَابُ النَّارُِوم فِيهَا خَالِدُ وَيَومَ نَحشُرُم جَمِي عَتُم مَ نَقُُ لَِّذينَ أَشْنْرَكُمَ كََكُم أَتُم وَشُرَكَُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أعبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وَظَلَّعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ من الميت, ويخرج الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كَذَلِكَ حّت كلَمَةُ رَّكَ على الذي نَفَسَكُ أَ النَّم لا يؤمنِون